إذا قصد المضارة إذا تبين بقرائن أنه يقصد الحيدة عن الأهل المعنى الأصلي يقصد المضارة أو الظلم كما سيسر فإنه لا يعامل إذا تبين في القرائن لا يعامل بما يدعيه من المل أما إذا ما تبيننا قرائن فنحكم بالضبع بدعواه وأمره لله عز وجل نعم ويروى عن سميتم السدوسي قال خطبت امرأة فقالوا لا نزوجك حتى تطلق امرأتك فقلت إني قد طلقتها ثلاثا فزوجوني ثم ننظروا ثم نظروا فإذا امرأتي عندي فقالوا أليس قد طلقتها ثلاثا فقلت كان عندي فلانة فطلقتها وفلانة فطلقتها فأما هذه فلم أطلقها فحسيت الشقيق بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان الى الى عثمان وافدا فقلت سل امير المؤمنين عن هذا وخرج فساله فقال نيته خرجه ابو عبيد في كتاب الطلاق وحكى اجماع العلماء على مثل ذلك وقال اسحاق بن منصور قلت له حديث السميط تعرفه قال نعم السدوسي إنما جعل نيته بذلك فذكر ذلك شقيق لعثمان فجعلها نيته فإذاك فإن كان الحالف ظالما ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه لم تنفعه نيته وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي رواية له اليمين على نية المستحلف وهذا محمول على الظالم فأما المظلوم فينفعه ذلك وقد خرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث من سويد بن حنضلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائد بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا إنه أخي فخلى سبيلا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم, أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا إنه أخي فقال صدق المسلم أخ المسلم يفسر هذا وأنثاله أنه من ذلك الضررات الضررات أحيانا لأن هذا أشبه بالإصلاح دفع الفساد عن أخيه في المجالات في التي يجوز فيها مثل هذا التأول للضرورة لأنه لو لم يفعل ذلك لوقع لو أخوه المسلم في فلك نعم وكذا نعم ونحن. كيف أعجي السؤال؟ قصتك النوحية ما قال أخوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره لأنه أخوف ما عنده وجه لكنه يظهر أنه ما ذلك من قبل حتى نفعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني كل ما أمكن حمل الأمر على محمل أقرب إلى المحمل الشرعي فهو أولى هذا التصد نعم وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق فإذا أتى بذفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة للطلاق أو العتاق فلا بذ له من النية وهو بهذا يقسم مثل هذه الأمور إلى قسمه في قسم يكون فيها الطلاق أو العتاء صريح لا يقبل التأول هذا يختم بالظاهر أنه طلق أو عتاء وهذا اللي عليها الفتوى جمهور أهل العلم أن المطلق إذا صرح بالطلاق والمعتق إذا صرح بالعتاء بلفظ يعرف أنه يقصد ولا يشتمل معاني اخرى فان الطلاق والعتق وإذا طلق او عتق بلفظ محتمل فيرجع الى نيته يرجع الى نيته كما سبق في الاثار السابقه نعم لا زلت اللسان ما شاء الله يحكم بها المفتي والقاضي يعني إذا قال أنا ما قصدت الطلاق طلاقا يعني بمعنى أنه ليس هناك قرينة تدل على أنه أراد الطلاق فإن الإنسان قد يتلفظ بالطلاق إما وهو يتعلم وهو يعلم أو جهت على إلسانه دون مقصد فإذا توفرت لنا قرائم فدلت على أنه قصد الطلاق هذا أمر آخر لكن إذا كان المقام يقصد الطلاق مقام خصوص مقام خلاف مقام جد في سنة محمل آخر فلا, فلا ينبغي لأن يفتح للناس باب التأول لأن الناس قل وراءهم وقلت الأمانة فيهم في عموم الناس ولذلك يمكن أن نفسر اختلاف الفتوى يعني نجد أنه في أهد الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة الحاضلة تقريبا إلى أهد الإمام أحمد وقبله كانوا يميلون إلى تفسير أعمال الناس حسب نياتهم حتى الطلاق والعتاق وغير لكن فيما بعد نجد أن الفقهاء متأخرين يميلون إلى الأخذ بالأخذ وبصرف الماظر عن نوايا يجد أنهم يركزون على ذلك في كتب الفقه السبب بذلك والله أعلم أنهم راعوا أن الأمانة قلت في الناس وأن الورع قلت في الناس وأن الفجور في الخصومات هو الغالب وفي الخلفات وهذا يعني ما نفسر به تشدد المتأخرين في موضوع النية عن المتقدمين فالأوائل من السلف كانوا يخذوا الأمور ببساطة لأن الناس كانوا أقرب إلى الفطرة وأكثر ارتزاما للشرع وأكثر تورعا وأكثر أمانة أما في الأسر المتأخرة فضعفت هذه المعاني في قلوب المسلمين إلا القليل فاعتبرت يعني الألفاظ في مسألة الأحكاة أكثر من اعتبار نية ما لم يدل هنا على ذلك قليلا نعم وهل يقوم مقاما نية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه أم يلزم به, أم يلزم به في ظاهر الحكم فقط فيه خلاف مشهور أيضا ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة كالبثة ونحوها فهل يقع, به فهل يقع به الثلاثة أو واحدة فيه قولان مشهوران وظاهر مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية فإن نوى به ما دون الثلاث وقع به ما نوى وحكي عنه رواية أنه يلزمه الثلاث أيضا ولو رأى امرأة فظنها امرأته فطلقها ثم بانت أجنبية طلقت امرأته لأنه إنما قصد طلاق امرأته نص على ذلك أحمد وحكي عن رواية أخرى أنها لا تطلق وهو قول الشافعي ولو كان العكس بأن رأى امرأة ظنها أجنبية فطلقها فبانت امرأة فأنت تطلق فيه قولان هما روايتان عن أحمد والمشمور من مذهب الشافعي وغيره أنها تطلق ولو كان له امرأتان فأغلب العلماء الذين يميلون إلى وقوع الطلاق في مثل هذه الحلاف المشتبهة وعدم تحرير المية أو وقوع الطلاق على غير الحال التي في ذهن المطلق أغلبهم يستند على حديث ثلاث جدهن جد وهزرهن جد افتكر منهن الطلاق هذا الحديث وإن كان فيه كلام إلا أنه يصحفه كثير من الفقهاء والذين يعتمدون في الفتوى على الحديث فيقرون هذه أمور لا ينبغي أن يفتح فيها الباب للناس وهذه الأمور أيضا عقود تتعلق بالعقود فلا يجوز أن تساهل في أمر لفظ الطلاق في أنه الجد فيه والهزر واحد لكن مع ذلك فإذا نظرنا أن الحديث فيه مقال وأيضا ظاهر الحديث لا يعني أن نأخذ الناس بغير نياتهم لأنه لا يقصد به الهزر الذي لا يقصد لأن الهزر النوعان الهزر المقصود وهزر غير مقصود فالهزر غير المقصود صعب أننا نحمل صاحبه أحكامه وعقوده والله عبر ولو كان لهم رأتان فنهى إحلاهما عن الخروج ثم رأى امرأة قد خرجت فظنها المنهية فقال لها فلانة خرجت أنت طالق فقد, فقد اختلف العلماء فيها فقال الحسن تطلق المنهية لأنها هي التي نواها وقال إبراهيم تطلقان وقال عطاء لا تطلق واحدة منهما ومذهب أحمد أنها تطلق المنهية رواية واحدة لأنه نوى خلاقها وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه واختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضا على طريقتين لهم طبعا يرد عليه شكال وهو أنه هذا الذي طلق المرأة المنهية عن ملت الطلاق بسبب وهو قوعها فيما نهى عنه فكيف يوقع الطلاق على امرأة لم يقع منها ما نهى عنها الحقيقة الاشكال هذا وارد واشكال جاد ينبغي يناقش عندها الأن يعني بذلك ان هذا الرجل عندما طلق المرأة المنهية وهي غيرها طلق بقصد انها وقعت او على اعتبار انها وقعت في ما نهى عنها فلما تبين لها له أنها لم تقع وأنها غير المنهية فلماذا يقع طناقه؟ هذا السؤال جاد ينبغي ينظر فيه العلماء نعم وقد, است وقد, استذل وقد استذل بقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وإنما لمرئ ما نوى على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فإن هذا العقد إنما نوي به الربا للبيع وإنما لمرئ ما نواه ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا وفيما ذكرناه كفاية وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث إنه يدخل في سبعين باباً من الفقه والله أعلم والنية هي قصد القلب ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولاً باشتراط التلفظ بالنية للصلاة وغلطه المحققون منهم واختلف المتاخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه نعم حقيقة قد يقع التباس في مثل هذا الكلام على كثير من الناس والأهل العم من عندهم أن يحكوا الأقوال أحيانا يعني يفصلون على ضوء الدليل وأحيانا لو يفصلون فهذا الكلام المجمل من المؤلف لا يعني أن مشروعية قول من قال باستحباب النية وهي غير مشروعة بدا وهي بيدعى جزما لسبب وهو أن من استحبه لسه عنده دليل ومن كرهه معه الدليل فإن التلفظ بالنية من الأمور العملية الواضحة لا يمكن أن تكون مشروعة ولا تنقل عن نبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وتابعيهم في القرون الأولى ثم يأتي متأخرة الشافعية وينسبون عن الشافع قولا لم يثبت عنه المحققون هنا فوق فإن هذا ظاهر الخطأ وإن زل به بعض العلماء أو فصلوا على نحو هذا التفصيل الخطأ فيه ظاهر جدا لا مرية فيه فإنه لم يثبت إلا إسرار النية لم يثبت إعلان التلفظ بالنية وهذا من السنن العملية التي لا يمكن تخفى لأن التلفظ أمر مسموع تلفظ أمر مسموع يتسامعه الناس ويتلق ويتناقلونه فلو كان من السنة لنقل العمل به في القرون الثلاثة الفاضلة ولم ننقل فالتذرع بشبه فتاوى هذا لا يجز لنا أن نعتبر هذا القول أو نعده معتبرا فإن هذا مما يفتح على الناس باب البدعة والفتنة باب البدعة والفتنة نعم ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا هذا هو بيت القصيد يعني بمعنى لم ينقل نقل في استحباب التلفر أما عدم التلفر فهو الأصل هذا معنى الكلام لا يفهم على وجه دون الوجه الآخر يعني لا يقصد أنه لا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن الثلف حتى في عدم التلفر إنما لم ينقل نقل خاص في التلفر بالنية أما عدمها أي عدم التلفظ بالنية فهذا هو الأصل لا يحتاجنا إلى أن ينقل إن من ينقل العمل والتلفظ بالنية عمل لم ينقل نعم ولا أعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده فإن مجاهدا قال إذا أراد الحج يسمي ما يهل به وروي عنه أنه قال يسميه في التلبية وهذا ليس مما نحن فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسوك أو في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجة وإنما كلامنا في أنه يقول عند في عقد الإحرام اللهم إني أريد الحج أو العمرة كما استحب ذلك كثير من الفقهاء وكلام مجاهد ليس صريحا في ذلك وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنخعي تجزئه النية عند الإهلال وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول اللهم إني أريد الحج أو العمرة فقال له أتعلم الناس أو ليس الله يعلم ما في نفسك ونص مالك على مثل هذا وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به حكاه صاحب كتاب تهذيب المدونة من أصحابه وقال أبو داود قلت لأحمد أتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا قال لا وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفر بالنية والله أعلم بل يدخل فيه أنه لا يتلفر بالنية جزما هذا هو الظاهر يعني أما التكلف فهو ليس من الدين في شيء نسأل الله التوفيق والسداد والآن ننتقل إلى الفترة الثالثة يقول هل تخصيص عبادة في وقت معين بحيث لا تعمل إلا في ذلك الوقت دون غيره يصبح بدعة فيما بعد مثلا كراءة القرآن في فترة المغرب أو الدعاء في الصلاة الظهر فقط هذا فعلا من الأمور المجملة التي تحتاج إلى أرجاعها إلى قواعد الشر السنن المطلقة والذكر المطلق والنوافر المطلقة يجوز تقريبها بوقت بشروط ألا يكون هذا جماعياً يعني مثلاً يتعاهد ناس كلهم يجون المغرب يقرؤون قرآن لا على سبيل المدارسة إنما على سبيل التعبع يعني يعتبرونه مثل حضور الصدر فهذه الصورة بدعة كذلك إذا اعتقد الإنسان ألزم نفسه بهذه العبادة سواء كانت قراءة القرآن أو صلاة أو أي نوع من أنواع النوافل والذكر المطلق إذا ألزم نفسه انتزاماً تبين به فهذه بدعة أما إذا كان هذا راجع أي وقت معين بأن يقرأ في قرآن كان يقرأ المغرب دائما هذا راجع إلى ظروفه إلى الوقت المتاح له يعني لم يقصد أن هذا الوقت له خصوصية أو هذا الفعل الخصوصية تعبدية فالأمر لا حرج فيه بل هذا عليها كثير من السلف فإنهم يداومون على الأعمال واحد منهم كان مثلا إذا اعتادوا صلي صلاة الغالب أنه يداوم عليها إلا إذا منعهما نعبروا وهذا ليلا تظهر من باب انسزام هذه الصلاة كالمفروضة لا لأنه ألزم نفسه بعبادة مطلقة ولم يتعبد بالوقت تعبدا يقلقاس على الوقات المحددة شرعا أو بالهيئة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى حديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر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 فإن لم تكن تراه فإنه يراه قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم أحسنت قبل أن نشرع في الشرح وتكرير مؤلف لعل نقف بعض الوقفات خفيفة قولا في أول حديث وصف جبريل رضي الله عليه السلام بأنه طلع عليهم وأنه شديد بياضي شديد بياضي الشعر لا يرى عليه السفر هذا فيه إشارة واضحة بل حكم واضح بأنه ينبغي المسلم أن يظهر بالمظهر اللائك فلا يعني يتبذل التبذل الذي يعني يؤثر على مظهره يظهر المظهر اللائك من غير إصراف خاصة طالب العلم طالب العلم قدوة وينبغي أن يكون على مظهر يليق ويعطيه المنزلة وتكون به القلبة في التوازن في مسألة النظافة والجمال والظهور بمظهر الوقار فيعني كون جبريل عليه السلام أتى بهذا المظهر ما أتى بمظهر مثلا الإنسان المرقع الثيابي أو العابد اللي هجر الدنيا ولا جاء لمظهر أيضا المتغطرسين المتدهرين في الثياب الزاهية وهو ملك من الملائكة وبما يقول بعض الناس كان المفترض أنه يكون بشكل طاوسي لم يكن بذالها بهذا ولا بذلك جاء بشكل أعجب الحاضرين ووقع في نفوسهم من حاله موقع ولذلك وصفه بهذا المصر شديد بأور ثياب شديد سور لا يرى عليه ثم قال حتى جلس النابي صلى الله عليه وسلم وهذه الوقبة الثانية فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفتيه على فخدين ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام هذه صورة من أدب طالب العلم صورة فعلا نموذجية طالب العلم ينبغي أن يكون أمام شيخه على أدب جم وتواضع فإسناد الـ الـ الركبتين بركبتين دليل على الفرص على, على التواضع دليل على إظهار الحاجة للعلم إظهار تقدير من أمامه وكذلك وضع كفية على فتحين هذا مظهر النظاهر التقدير والاحترام والأدب ينبغي أن يكون منهج في طلب العلم وفي طلب العلم تأدب المسلمين بعضهم مع بعض تأدب الصغير مع الكبير الطالب مع الشيف الـ الـ يعني الـ الـ الـ الرعية مع الراعي وهكذا ثم فيما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام هذا الأمر واضح هو رقم لكن في آخر الحديث ذكر أشراف السلام وجعلها من جملة الدين. الذي جاء جبريل وعلمه الأمة هذه المسألة أردت في الوقوف عندها إلى ردتها بقضية سنتحدث عنها عند هوري المفتونين الذين نتحدث عنهم في كتاب خرصة في في في في في في في في العقيدة كان لما أثاروه أن السلف الصالح أهل السنة والجماعة أضافوا إلى العقيدة إضافات وأنه كل ما رأوا من الناس بدعة صاحوا بالناس ثم ردت, ف... صار ردت فعل فجعلوا حرب هذه البدعة تقرير عقيدة جديدة حتى أن أحد صرخ بأن الدين إنما يقوم على أركان الإيمان وأركان الإسلام كما جاء في حديث جبريل نقول حديث جبريل حجة عليها بل إن أحدهم أيضا ذكر في مقالة له وهي موجودة ضمن الملحقات قراءات في كتب السلف وكتب السنة ذكر أن من العضافات يتعلق بأشراط السعر هكذا زعل قال الدليل عنده على أن السنة ضافه ذكر أشراط السعر فالهذا ضافوه لألعقين أنا ما أعجب من مثل هذا يعني مثل هذا الـ الـ الـ الـ يعني الانفراه من إنسان عرف بالهوى لأن الهوى يعمي عن الحق هذا أمر واضح لكن أعجب من طوائف من شباب أهل السنة فعلا دخلت في قلوبهم هذه الشبهة وسمعت من يناقش فيها ممن ليس, ليس من أهل الهوى ليس من أهل الابتداء والافتراء لكن مع ذلك وقعت في الشبهة قال الله يمكن صحيح ليش أننا نتصر على أركان الماء واركان طيب في هذا الحديث لأنه ما نريد توسع في الموضوع إنما يهمنا ما في هذا الحديث في هذا الحديث أن الله صلى الله عليه وسلم ذكر أشراط الساعة الصغرى من ضمن جملة أصول الدين التي جاءت في هذا الحديث ذكرها مثل أركان الإيمان وإذكر السلام فكيف, بأركان فكيف بأشراط الساعة القبرى التي تواثرت بها الحديث والتي زعموا أن السلف أدخلوها بمن العقائد نقول في حديث جبريل وهم يعترفون أن حديث جبريل يعتبر الموذج لتقرير أصول الدين والعقيمة في حديث جبريل ذكر رسول صلى الله عليه وسلم وذكر جبريل للأمة يعني طائفه من أشراط الساعة الصغرى وجعلها من ضمن الدين الذي جاء يُعِلِّمْنَا إِيَاهُ جِبْرِيل جاء يُعِلِّمْكُمْ دِينَكُمْ فصارت لنصاف أركان إيمان وأركان إسلام وهذا نخلص إلى نتيجة كل ما ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما جاء في القرآن وثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم فهو من أصول الدين فهو من العقيدة بمعنى يجب أن تعتقده لأنهم ظنوا أن العقيدة مجرد الأركان لا العقيدة كل ما ثبت أليس الواجب على كل مسلم أن يصدق كل ما عن عنه صلى الله عليه وسلم ويعتقده أفي هذا الشك أليس الواجب على كل مسلم أن يصدق كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وصحى عنه ويعتقده أجيب إذن كل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم يجب اعتقاده يعني تأملوا شهد هؤلاء الجهد وليس العجيب الجهد العجيب أن تنظر شبهتهم على شباب السن وأن يخفى عليهم مثل هذه الأمور البدهية نعم هذا الحديث تفرد مسلم عن البخاري بإخراجه فخرجهم من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد جهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر خوف لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا, داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماده فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يخدق به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الفطار قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله نعم قبل أن نتجاوز هذا نص نجد في بعض الفوائز أولا في أول قصة الراوي حينما التقي أو لقي إبن عمر نجد أن هؤلاء الذين يعني سمعوا المقالة القدرية عرفوا أنها باطل لأن الأمة على الفطرة وعلى الاستقامة والعلم من تشر والفكر منتشر ف... يعني هؤلاء سمعوا بهذه المقاله فانكرتها قلوبهم وانكرتها عقولهم لكنهم وهذه ما من لم يستعجلوا في الحكم يعني إنهم يعني لا يهرجلون يستشعرون على المنهج الاصلي الشرعي وهو الرجوع الى المرجعيه الرجوع الى الصحابه الذين هم اعلم وأرسخ في العلم اهل الذكر طبعا هؤلاء الذين رواوا الحديث من, من, من يعني كبار طلاب العلم بل فيما بعد من العلماء لكن مع ذلك ما دام هناك من هو أعلم منهم يعني يحيى بن يعمع وحميد بن عبد الرحمن هؤلاء من العلماء لكنهم لورعهن ولأدبهم ويسيرهم على النهج السليم قالوا نرجع إلى الأعلم والأكبر من علماء الأسئلة وأن هذه حادثة يعني هذه بدعة حادثة فوجدوا عبدالله من عمر وهو من هو في علمه وتقواه ورعه وفقه فسألها عن هؤلاء الذين قالوا بالقدر فأخبرهم بواجب النصيحة لكن مما يعني إذا هنا أي قولهم في السطر قبل الأخير في المتن وصفهم ل لاهل الاحواط الذين اشاروا الذين هذه الجد قالوا انها ظهرنا قبلنا يعني في بيننا ناس يطراؤون القرآن يعني بمعنى انهم ليسوا متهمين بالزندقه ولا بالفجور انما هم ممن يتسمون بالتدين يتسمون بانهم من قراء القراء وهذه تكلمت عنها كثيرا في الدروس الماضية لكن أيضا من الفائدة المعيد الموطن الشاهد أو الموطن العبرة فيها وهو أنه أغلب الفتن العقائدية والبدع والأهواء والفرق التي ظهرت في تاريخ الأمة تظهر على أيدي ناس يظهرون بالصلاح لماذا؟ هذا من زيادة الابتلال لأنه لو أعلن فاجر من الفجار أو زنديك من الزلاكة مبدأ بين المسلمين مهم عن الفطرة ما أطاعه رجمه بالحجار على طول الخلط ما لكن نظرا لأنه متنسك طالب علم أو عالم ولأنه يظهر منه مظاهر الورع والزهد وهذا موطن الفتنة ابتداء من الخوارج أوائل الشيعة أوائل القدرية أوائل الجهمية أوائل المعتزلة كلهم بهذه المثال هم متدينون, هم متدينون في موازين الناس العامة قبل أن يظهر منهم لما ظهرت منهم لذا طبعا تطبق عليه موازين الشرع يصبح لابد من تطبيق المنهجية الشرعية في حكم عليهم أنهم قال يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم يعني معناه أن يتتبعون العلم يحصون على التعلم. لكن بأي وجه يعني بطرق قتلة تكون طرق سليمة لأنه لو سلكوا منهج, منهج السليم في طلب العلم غالبا أن الله يعصم به إلا النادر والنادر لا حكم له يعني أنهم لو كانوا في طلبهم للعلم يطلبونه على منهج السليم وعلى العلماء الكبار وبأدب طالب العلم وبأخذ النصيخة من العالم والرجوع إليه عند أي شئ شبهة يعني ما بدل جهني وغيلان دمشق لو أنهم عندما ظهرت في عقولهم هذه الشبهة ما أخذهم الغروب ورجعوا إلى العلماء والصحابة في, في, في عهدهم يوجد منهم طائفة لأنهم رجعوا وسلموا لأهل الذكر كما أمر الله عز وجل وأنه لو أنهم أخذوا بالأدب الذي وجه الله إليه بإذن الله عصروا من أن يظهروا بدعا لكن أخذهم الضرور والتعالم وصار من منهجهم من المتتبعون العلم لكن على وجه غيسرهم ولذلك وصل معبد الجهني إنه وإن كان طالب علم رواط الحديث في أول حياته إلا أنه كان يتوثب معنى يتوثب نحن نقول في في لهجتنا ملقوف يعني كثير التدخلات والمجادلة والمراء ما يعني يخضع لأدب العلماء ولا يتأبدب معهم فذلك لما أبتلي بهذه الفدعة ما شجد بأن يرجع إلى العلم ويأخذ بقوله ويتقفرون العلم وهذا أيضا موت فتنة كما أنهم كونهم يقرون القرآن موت فتنة ثم ذكر نشانا من أنهم يعني يزعمون أن قدر وهذا ما نقوله شميعا عظيمة وأن الأمر أنف يعني علم الله يحدث أو أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء حتى تحدث وأن الله لم يقدر أفعال العباد هذا معنى كون أنف الوقفة الأخرى في كلام من عمر رضي الله عنه وفيه فائدة قال قبل أن يفصل في الجواب قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني الموطف على طول أعلن فيه البراء لماذا؟ لأن هذه قدعة غليظة خطيرة خرجت على وجه. يخشع الأمة من الفتنة فيها فكان أن بدأ بيعني تحصين السامعين وحصين الأمة بأنه أولا قبل أن يعني أعطيكم تفاصيل حكم أولا أنا باري من هؤلاء لماذا البراءة هي موقف شخصي ألو تشفي هل ابن عمر تضرر في دنيا في شيء من هذا الموقف هل نراد أن تصل لنفسه لا لانهم ابتدعوا بدعا والمسلم يجب أن يكون له موقف واضح من البدع اولا البراءه منها والبراءه من صاحبها ابتداءا ثم بعد ذلك تاتي اسئله ما يترتب على هذا من احكام وهل يجب الهجر او لا يجب هذه الامور ترجع إلى مدى يعني مدى نفع الاجراءات الاخرى هذا هذا المبتدع هل هل يملك العالم يقيم عليه حجة هل هو أمامه ليس بأمامه إذا قام عليه حجة إذا هل يقيم عليه بحد لا يقيم هل, هل يعني يهجره هجر كان هل يأمر بهجره أو لا يأمر هذه مثلة خطوات تالية السلف كانوا يعملون فيها على ضوء حال الأمة من القوة والضعف في وقت ابن عمر الأمة قوية ولذلك بادر بهذا الحكم وقال إنني برئي منهم وأنهم براءوا مني ثم قال قولته والذي يحلف به عبد الله بن عمر يعني حلف بالله عز وجل لو أن, لو أن لأحدهم مثل أحد هذا فيه حكم وهو أن البدعة المغلبة قد تحبط الأعلى طبعا البدعة في أولها كفرية لأنها تتضمن عن بدعة القدرية هؤلاء تتضمن إنكار العلم وإنكار التقدير المطلق التقدير الله عز وجل مطلقا وهذا كفر فلذلك يعني الحكم الأولي لهذه البدعة على أنها كفرية من المعروف أن معبد الجهني فيما بعد لما يعني جهت له الناس وقاموا على الحجة تراجع عن بعض البدعة أثبت العلم فيما يذكر عنه أثبت العلم وأبقى على بقية بدعه الأخرى فمهم أن هذه البدعة لأول وهلة كونها يعني تضمنت إنكار العلم العلم الله عز وجل بالأشياء قبل حدوثها إن تضمنت هذا الإنكار فهي كفرية ولذلك قال هذا الصحابي الجليل بأنها يفيد هذا العمل أو هذه البدعة أنها تحبط العمل بمعنى أنها كفرية هذا المفهوم من العبارة وإن كان ما صرخ بالكفر ثم ذكر الحديث الذي فيه الإمام بالقدر نعم. ثم خرجه من طرق أخرى بعضها يرجع إلى عبد الله بن بريدة وبعضها يرجع إلى يحيى بن عمر ذكر أن في بعض ألفاظها زيادة ونقصة نعم يبدو أن المقطع التالي طويل نقف عند هذا الحد لأن تأخرنا بقيقة أنا مثلا نبهت الوقت نعم وقفنا على حديث ابن حبان في الصحيحة نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى قد خرج ابن حبان في صحيحه من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن أعمر قد خرجه مسلم من هذه الطريق إلا أنه لم يذكر لفظه وفيه زيادات منها في الإسلام قال وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة أن تتم الوضوح وتصوم رمضان قال فإذا أنا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم وقال لحظة أكثر أكثر نعم كم, كم. نعم نعم قال في الإيمان وتؤمن بالجنة والنار والميزان وقال فيه فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن قال نعم في يعني هذا أحديث مسألة مهمة اليوم تتعلق بما سنناقشه ونقشنا بعضه في موضوع حراسة العقيدة يعني ما يسيره بعض المشككين في عقيدة السلف وكان مما أثاروه زعمهم ودعواهم أن السلف أضاف إلى العقيدة ما ليس منها وأن العقيدة عند بعضهم عند هؤلاء أو بعض هؤلاء لا تعدو أركان الإيمان وأركان الإسلام فقط ويستدلون بمثل حديث جبريل وبحديث بحديث أخرى تخصر أحيانا الأركان بأعدد معين. ثم قالوا أن ما عزد عن ذلك قالوا بجهلهم أن زاد عن ذلك أن ما هو من وضع السلف وأن السلف بسبب ردود الأفعال وبسبب أيضا اجتهادات خاصة بهم وبسبب إرضائهم لبعض طوائف البشر واستجابتهم لضغط العامة أو ضغط الولاة يضيفون للعقيدة كل شيء همهم فيجعلون من عقيدة من أن يجعل ذلك وسيلة إلى إرزام العامة بما يرونهم بما يرونهم ويجعلونهم يسيرون على المخالف من خلال ذلك تعرفون هذه لا شكل مغالطة لكن أقول من يدلة على على كذب هؤلاء وجه لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره للأصول والدين ووصفه بالإسلام والإيمان لم يقتصد على ما ورد في الأركان الخمسة والأركان الست ذل كل ما ثبت شرعا فهو من العقيدة ومن الإسلام ومن الإيمان الدليل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح ورد بفاض أخرى وطرق أخرى أنه قال وتعتمر وترتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء جعل ذلك من مهمات الدين من مهمات الدين وهذا كما تقول لكم سابقا كل ما ثبث بسنة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين العلمية أو العملية أو الاعتقادية وجب اعتقاده ولا ولم يأتي السلف من عندهم بشيء ليس له نص أبدا فكل ما وضعوه في كتب العقائد هو داخل في يعني في أساسيات الدين في مسلمات الإسلام هو داخل في لوازم الدين سواء كانت علمية أو ولذلك الأمور القطعية الأخرى تدخل في العقيدة سواء أدخل السلف أو حتى ما أدخلوها لأن السلف في بعض الأمور التي يخالفها أهل نهواء يدرجونها في كتب العقائد لأن المخالفة فيها وجدت وإلا فالإسلام كله تتضمنه كتب العقائد كل ما صح النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعتقد فعلى هذا أقول يعني في هذا الحديث وغيره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء هي من الأحكام ولم تذكر من أركان الإسلام ومع ذلك أدرجها ضمن أحاديث أركان الإسلام أدرجها النبي صلى الله عليه وسلم ضمن, ضمن المتطلبات من المسلم ضمن ما يسمى بالإسلام الواجب فإذن الدين لا ينحصر بأركان الإيمان وأركان الإسلام نعم وقال في آخره هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرة هذا وما عرفته حتى وله وخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجلا فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإخسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك قال يا رسول الله ما تستاعد قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها وإذا رأيت العرات الكفات رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعد وينزل الغير ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم نعم في الحديث بعض الجوانب يحسن نقف عندها قليلا أولا ما يتعلق بأشراط الصع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أمور من أشراط الصع وهي من أوضح ما ذكر في الأشراط غير الكبرى أو التي تصاحب الكبرى والله أعلم أو تسبقها مما هذه الصفة أو هذا الشرط أو العلامة الشرط هو العلامة الأشراط هي العلامات قال إذا ولدت الأمة ربتها هذا من من المجمل الذي إلى الآن أهل العلم افتركم فيه ما معنى ولدت الأمة ربتها فإذا كان المقصود أن الأمة التي تعتق أمها التي ان ان ان الام, الأم الولد تلد بنت تكون حره طبعا لابيها وتبقى الام فقيه وهذا حدث في حتى في عهد الصحابه رضي الله عنهم وفي القرون الثلاثه الاولى لما كان الرق الشيء المشروع موجود فكل الشرط الظاهر ظاهر والله لن يتحقق الذكر وربما يوحمل على محام الأخرى تضافل هذا لا نستطيع أن نلغي هذا المحام لكن تضافل هذا وهو أن تندل أمت ربتها بمعنى أن تكون تنتكس الأمور يعني تتعالى على البنت على أمها بأي سبب حتى تصره السيدة وهذا يحصل الآن في مثل عمل المرأة تجد المرأة مذيرة وأمها موظفة فراشة مثلا هذا يوجد صورة كثيرة منه وتجد مثلا البنت تحمل معهلات أو ما يكون فيه سبب الكبرية أو التعالي وتجد الأم دون في هذا الجانب أحيانا قد يوجد الآن حتى من غير رق في بعض أحوال المسلمين كانت قليلة أن تكون الأم خادمة في بيت البنت وهذا تحصل منه صورة والله أعلم ثم قام إذا أمتر العرات الحفاه رؤوس الناس, الناس هذا أيضا مصداقه ظاهر في العصر الحاضر بشكل يعني أظنه يكاد يكون شبه يعني راجح أو يكون راجح في تفسير حالة الطفرة المادية التي حصلت في مجتمعاتنا في الأون الأخيرة وأغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة تتعلق بالجزيرة العرب أو ما يسمى أيضا بالشرق الأوسط لأننا باستقراء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بأشراط الساعة وملاحمها كثير من الأحوال بل أيضا حتى النبوات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن تفصيلاً والأمم التي ذكر الله أحوالها تخصيلا كلها لا تخرج عن الشرق الأوسط طيب ما أخبر الأنبياء الذين ويعثوا بغير هذه الأماكن ما أخبر بالأمم الأخرى لا ندري لا ندري فعلا التأمير يجد كل الأمم التي تخبرنا فيها من قريبا من أمم قريبة طيب أين الأمم اللي في أوروبا في شرق آسيا في أقصى أسريقيا هل جاءنا خبر عنها في القرآن ما جاء خبر. تفصيلي ما جاء كل الامور اللي ذكرها بعض الزوجر كلها قريبه فهذا الامر الامر الاخر انه ايضا اشراط الساعه ما ذكر في ما ذكر منها ذكر له موطن منها لا تخرج عن جزيره العرب والشام ما عدا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من امتداد الامه كفتح القسطنطينيه وروما هذا لكن ما يتعلق بالملاحم الكبرى الملاحم الساعة يعني أغلبها الذي فيه تحديد مكان يدور على الشرق أغلبها أقول لأنه إذا أرنا الخصوص ذكر خصف الخصف في جزيرة العرب وفي المشرق خصف والمغرب خصف أي مشرق مغرب ما نتفعل فلو مشرق العرض كلها كيمظهر والمغرب كلها هو هو لكن ما يتعلق بالدجال والمهدي وخوال الدابه هو كثير من الملاحم حول جزيره العرب اريد نصل إلى ايض احاء من هذه النصوص انه حتى العراث الحفات رؤوس الناس غالبا ان هذا النص ينطبق على الباديه والعراب في جزيره العرب الباديه بحمد الله بعد أن توفرت عندنا النعمة التي استجدت لم تكن تعرف في التاريخ الماضي كله تاريخ الجزيرة العرب فعلا نجد الألبادي استوطنوا المدن وكانوا حفاة عورات استوطنوا وفعلا بنوا عمارات ومساكن فصاروا يتطاولون بالمنيا هذا عنده دور وهذا عنده دورين وهذا عبد الدور, الدور, الدور, الدور وهذا تمكن عمر عمار عشر الدور هذا ظاهر وإن كنا لن نجزل لكن هذا ظاهر فذلك من أشراطها وهذا هو المهم فما معنى من أشراطها المعنى أن أخراط قامت أقول لا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو من أشراط الساعة لأن بعض الناس يفهم النصوص فهم يعني تحديدي يفقط يمكن يقول ما دامنا شرطة إذن هذا الجيل الذي منه عفاة العرات رؤوس الناس لابد أن تقع عليهم الساعة يقول لا ليس هذا صحيح هذا من علماتين من ناشرطة ربما معلمات قربه هو قرب نسبي فعلى هذا أيضا نصل إلى علاج مشكلة الآن كثرت وهي كثرة الرؤى حول قيام الساعة وما يحصل من كثير من مع الأسف من مفسر الرؤى،, الرؤى في تحديد الساعة بعض محدد بسنة فعلاً ما تتجاوز كذا سنة والعلم تحديد الساعة من قديم عند الناس لما بلغت سنة المائة هجرية بعض الذين يجهلون قبل عشر أربعة قرن ظنوا أن الساعة ستقوم وفي نهاية الألف الأولى ألف هجرية جاءت الأحلام والرؤى والفتنة كنت عند العلماء وبيّنوا الحكم الشرعي للناس الذين فتنوا وكل ما يجي راس سنة راس مئة سنة وقبل 1400 أنا سمعت بعض الرؤى وبعض البلبل بعض الاعتقادات اللي تتبني عليها،, عليها أحداث جسان بسبب التعلق بالرؤى والوهام إنه لا يمكن تجاوز الدهر 1400 سنة هبتا خلاص لا تنتهي تجي غصب بالقوة ودخل الشيطان على الناس حتى أنه في الفتنة نسى الله العافية اللي كانت في الحرم كان من أسبابها وربما بعض الأخوة يذكر كان من أسبابها أن الناس كثرت رعاهم في أن الساعة سقوم وأن المهدي موجود وأنه سيفايع المجدع المهدي قالوا يقولون حيدك الوقت قبل سنة 1400 وأن نساي رؤى تواترت لكن هل هي رؤى صارت عند الشيطان والواقع صدق ذلك لابوي المهدي ولا ولا حتى انهم ايضا راوا رؤى بانه يخرج جيش من تبوك ويخصف له بين بين قبل ان يصل الكعبه ولما خرج الجيش ذاك الوقت فعل الناس فتنوا لانه فعلا جاءت فرق عسكر من تبوك ذاك الوقت فالناس جايون انه هذا الساعه بتقول تضروا ان تنتظروا ان ناصر وهكذا الفتن سبحان الله ينطبق وكأنها مئة بالمئة من باب ايش اختبار ايمان الناس فالتعلق بالأوهى الاحلام في هذه الأمور يا أخوان ما, ما يجوز وروا الفسرين الذين يفسرون الاحلام على تحديد الساعة ولو ما حددوا بسنة إذا حددوا من فقد وقعوا في المحبور بعضهم يقول أنا ما حدد سنة لكن أجز هذا الإنسان صاحب الرؤية سيقاتل مع المهدي طيب وإذا ما قاتل هو سيبحث عن مهدي على نمس كيزا سيبحث عن مهدي مدام رؤاه سفسرت ونسر يقاتل بيصرهم وإعتقاده بين المهدي بدوره ولو, ولو في المغارات والكهوف وهكذا يتقع الفتن في الناس وسمعت أكثر من رؤيها ربما سمعت مثلي إنه قال هذا رؤية تتعلق بأنه سيقاتل مهدي ولا سيخرج الدجال وهو حي هذا أكثر من ذويب طيب منين بك العجل هذا غيب مفحب لا سيء في التي لا يجليها لوقتها إلا هو كما قال سبحانه وإذ رأى أن, أن, أن, أن لا تأتيكم إلا بغتا إذا مهدت برؤى وما شاء الله بها الأحكام القاطعة من, من المفسر خرقنا الغيب الذي جعله الله عز وجل مما هو من اختصاصات الرب فالمهم أنه كلام عن اشراف الساعة فعلا قد تبيل لنا اشراف بعضها وقع فعلا كالنار كال التي خرجت تسمى الآن مكان حرة في المدينة هذه خرجت وراءها الناس تواترت بها الأخبار لكن كم لها الآن لها قريب أكثر من 800 سنة وربما أكثر الجاهلين في ذلك الوقت لما خرجت تلك النار وصدقت فيها نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الساعة اليوم وبكرة ظنوا أنه قريمة الساعة بالأيام أو بالسنين فعلى هذا نقيش كل ما يرد الآن من أشراط الساعة ويتحقق إن جزمنا بتحقق لا يعني أن الساعة قامت إلا الأشراط الكبرى لأنه ورد أنها تنفرد كالسلفة يعني أحداث يرتبط بعضها ببعض ولذلك جاءت الأحاديث فيها متفاوتة أغلب الأحاديث تربط الأحداث الكبرى بعضها ببعض هذه مع تلك أيها الأولى وإيها الثاني والثاني هذا أمر قد لا نجزي فإذا ينبغي التنبه أخوان لهذا الأمر وإن كنا يترجح عندنا أن نسأت العرات الحفات وأنه صار الأنس الناس تطاولوا في البنيان هذه مسألة ظاهرة الآن ولا شك لكن هي شرط هي شرط من الأشراط لا يزال تكون الساعة بالسنين قريبه. لا أعلم ربما يبقى على الساعة قرون ما ندري نعم شيخ حديث من المسؤول عن هذه أعلم من الساعة بيان من نفع عرارة النبي عليه الصلاة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه عرف أنه جبريل وإن كان في بعض النصوص هذه حقيقة موهمة لكن متى عرف قصت فقد أنه عرفه من أول لحظة بلى وعندما قالوا ذلك سيأتي, سيأتي بأن ذلك قال النبي الله ما الأسمى المسؤول أنه بيعلم مسائل يحتمل أنه عرف أنه جبريل ويحتمل أنه ما عرف أنه جبريل لماذا يحتمل أنه عرف أنه ملك لأن النبي الله يعرف أنه لا يكون هذا من شيطان او جني صالح لأن هذه الأية وهذه الصورة والسؤال عن الدين أكيد لا يحدث وأن النبي صلى الله يعصمه الله عز وجل من الشياطين هذا نجزم لكن ما عندنا جزم أنه عرف, يعني جزم إنه, عرف أنه جبريل اولا لتوارد اختلاف الأثار في ذلك والأمر الثاني أنه, إنه يعني لا ينزل من كونه قال المسؤول, أعلم من المسؤول العالم من السائل لا ينزل منه أن يعرف أنه يجب ليه بعينه ربما نظر أنه كما قلت أي ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين أو صالح الجن من جن ونحو ذلك نعم وخرجه مسلم بسياق أتم من هذا وفيه في خصال الإيمان وتؤمن بالقدر كله وقال في الإخسان أن تخشى الله كأنك ترى طبعا كلمة بالقدر كله وردت في أكثر من نص وهي رد قوي قاطع على القدرية بعض القدرية يقول أنه نعم نؤمن بالقدر لكن ليس كل القدر ننسبه لله عز وجل نقول كلمة كله وخيره وشره قاطع فأخذنا اللفظتين كل واحدة في الصلاة الأخرى أن تؤمن بالقدر في بعض الألفاظ خيره وشره من الله عز وجل وأن تؤمن بالقدر كله ودائما النصوص المطلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على العموم خاصة في القضايا الغيبية لا بد تدل على العموم فيبقى هذا من الذلة على القدرين نعم وخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس ومن حديث شهر بن حوشب أيضا عن ابن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه قال ونسمع رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الذي يكلمه ولا نسمع كلامه وهذا يرده حديث عمر الذي خرجه مسلم وهو أصح نعم حديث أصح لكن أيضا حتى لو ورد هذا أو صحح بعضها العلم فلابد أن يوجه يعني وهذا كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه كل راوي يروي ما رأى وما سمع وما علم والآخر يروي ما روى وما سمع تتفاوت رواياتهم تفاوت الروايات إذا كانت كلها بطريقة صحيح فلابد لها من مخارج شرعية وهذا يعني التفاوت من الفتنة ليثارها الزناذق على السنة قديما وحديثا ولا يزلون أنا أرى من أقوى ما يؤثرون به ويلبسون عن به على عامة المسلمين وعلى شباب المثقفهم وعلى يعني عرضهم لما يزعمون أنه تعارض في الأناع ثم الطعن من خلاله في السنة يعني مثلا هذا هذا حديث إذا صح فله مخرج ضاضح جدا يا أخوان يعني إذا كان الرأو الأول قال بأنهم رأوا جبريل ووصفه بأنه رجل شديد باير الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر وآخر قال نرى نسمع رجعة يعني اثر خشخشت او مثلا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لازم يعني جواب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى انه يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع هذا الراوي الثاني يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع الرجل الاخر طيب هذا اللي حامل واضحه جدا لا يعني تعارض اذا ثبت هذا بالسند ايضا لا يعني تعارض لكن ماذا يعني نعم غائبة عنها ألا تحفها قراء وعلامات وأوصاف وأحوال أيضا غائبة عنها بل أيضا الحضور هل هم واحد أو اثنين الحضور كثير إذا كان حضور كثير فأحيانا قد يبدو للواحد ما لا يبدو للأخر هذا آخر الآخر نظر للكثرة قد يكون هذا الذي لا يسمع إلى رجع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه, لأنه من شدة الزحام ما يرى الرجل الذي أمام النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا وارد؟ يسمع أنه جواب النبي صلى وسلم ولا يرى أثرا لذلك لذلك الرجل الأثر واحتمال أقوى إن مدام جبريل تصور فربما رأى صورته بعض الصحابة ولم يرى الصورة بعض الأثر وهذا حدث مثله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكثير يعني مثلا في قصة أظن عامر بن طفيل وصاحب الذين جاء ويجعل لقتل النبي صلى الله عليه وسلم هو عامر تذكرون القصة الصيرة قصة صحيحة جاءة لقتل نبي صلى الله عليه وسلم فالتآمر يعني على طريقة معينة فلما وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الواحد الاول منه بمهمة معينة وهو اشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المفروض الاخر ان يشرع في القتل لكنه يرى بينه وبين نبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر يحول بينه وبين القتل أذن صراء صورة جمال ونسيت حقيقة فص بعيد العاف بها الممن شيء يمنعه من نبي صلى الله عليه وسلم بل يرى ذكرت يرى صاحبه يصور له أن صاحبه هو اللي أهل أمامه أهل وليس نبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف من عند نبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لصاحبه لماذا ما قتلته قال كل ما أهم بقتله ما أرى أمامي إلا أنت كيف اختلك كيف حمى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذا رآه وذاك ما هم في مجلس واحد فهذا منطبيعي أن الأمور التي تتعلق بأحوال الغيب وما يهيئ الله عز وجل من كرمات وللأولياء والصالحين أنه قد يرى أن الشخص شيء لا يراه الآخر سواء ملك ولا مصالح الجن أو من أي أمر من الأمور والخوارق يراه الواحد في المجلس ولا يراه الآخر وهذا يحدث إلى الآن في القوارق والكرمات فإذن لا, يعني لا تكون يكون ذلك مطعم كما زعم كثير من منكر السنة الآن فقد أوردوا مثل هذا الحديث مطعم في الأحاديث وفي رواية الصحابة وقالوا كيف أمر ظاهر بين يرى الناس جبريل ثم يأتي واحد ويقول ما رأيناه إنما مع رجل رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن جوابه فهذا دليل على أن الحديث كله لا يصح نقول له يصح ويفسر بهذه التفسيرات وبغيرها وهي تفسيرات معلومة واقعا ومعقولة وربما أيضا تكون من علامات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا إذا كان كل سبيل أما إذا كان الحديث المعارض لا يصح أو ضعيف فلا ينبغي أننا نتكلف ولذلك السلف نظر لأنهم سيارفة الحديث ما يتكلفون في رد الضعيف الذين يتكلفون في رد الضعيف هم أهل الهواء البدعين لا يعرفون الأحاديث الصحيحة من من غير الصحيح ولذلك أغلب الذين مثلا اعترضوا على السلف لمسألة الصفات نسبوا للسلف أحاديث ضعيفة وراحوا يتكلفون في ردها والسلف بحمد الله أصلا ما أقروها ولا اعتقدوها فإذن ما لا يصح لا يقف عنده نعم أنا قلت الافترض لأن هذا مثال لمولد لو فرضنا صحته فإنه لابد أن يخرج على هذه المخارج نعم. قد روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهما هو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان فجعل ذلك كله دينا واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه ففي حديث عمراء لحظة لحظة وعمراء هذا مقطع نحتاج إلى وقت طويل نقف عنده وصلى الله وسلم وبركه عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في جمع العلوم الحكم وصلنا إلى صفحة كم؟ إلى سبعة سبعة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه ففي حديث عمر الذي خرجوا مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام وفي الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان كما في حديث أبي هريرة وجاء في بعض روايات حديث عمر أنه سال عن الإحسان بين الإسلام والإيمان فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال جوارح الظاهرة من القول والعمل وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو عمل اللسان ثم اقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا نعم لحظة شوي هنا مسألة لابد من التنبيه عليها لأنه ينبني عليها ما سيأتي من كلام الشيخ وهي قوله بأن, بأن الإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة نعم صحيح من القول والأعمال والصلاة والصيام والحج الأخيرة وفسر الايمان بالاعمال الباطنه المقصود بالاعمال الباطنه الامور العلميه الاعتقاديه التي تتمثل باركان الايمان ونقصد الخاص عند الباطنيه الذين يقصدون ان هناك اشياء من الدين لا يعلمها الا الا خاصه معينين او, أو أصحاب هذا ليس هو المقصود هنا المقصود الاعمال الباطنه الاعمال العلميه الاعتقاديه التي تتمثل بأركان الإيمان وهذا يرجع إلى, إلى قاعدة ظاهرة واستقرأها السلف من النصوص ولا بد من أن يلم بها طالب العلم وهو أن هناك بين الإسلام والإيمان وجوه اتفاق ووجوه افتراق وجوه اتفاق ضرورية ووجوه اختلاف ضرورية كيف نجمل وجوه الاتفاق والافتراق بين الإيمان والإسلام نجملها على النحو التالي هو أن كلمة الإسلام وكلمة الإيمان أحيان تأتيان مجتمعتان في السيار في النصوص وأحيان تأتيان مختلفتان مفردتان كل وحدة ووحدة فإذا جاءت كلمة الإسلام مفردة في القرآن والسنة وعلى أنسنة أهل العلم المعتبرين فإن المقصود بها الإسلام الذي هو الدين كله الذي يتضمن الإيمان إذا جاءت كلمة الإسلام مفردة نقول مثلا دين الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام كذا ما جاءت كلمة الإيمان معها فلا بد أن يتعني هنا الدين كله إيش الدين كله العمال الظاهرة والباطنة بمعنى أن كلمة الإسلام إذا جاءت مفردة يلزم ضرورة أن تتضمن الإيمان هذا بالنسبة للمعنى الشرعي لا للمعنى الغيب يعني المعنى الغيب في أولاد في حال الأفراد هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل بمعنى أنه قد يكون منافق يدعي الإسلام وباطنه الكفر هذا ما لا دخل في الأحكام لأنه هذا مما لا يعلمه إلا علام الغيوب ولذلك يحكم للمنافق الذي لا يعرف أمره بمجموع معنى الإسلام يعني يحاكم على أنه مسلم إذا أقصد أنا ما في نفوس الناس أقصد المعنى الشرعي للإسلام فإذا المعنى الشرعي لكلمة الإسلام إذا جاءت مفردة مثل قولي عز وجل إن الدين عند الله الإسلام, عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلا بد أن تتضمن الإيمان وأن يشمل كل الدين الاعتقاد والعمل الإيمان والإسلام وكذلك كلمة الإيمان إذا جاءت مفردة, إذا جاءت مفردة فإنها لابد أن تتضمن الإسلام لأن الإيمان لا يصح بلا إسلام ف هذا من حيث ورود الكلمتين من حيث ورودهما على الإغفرات أما إذا وردت مجتمعا إذا قلنا الإسلام والإيمان فإن كل واحد له معنى يعني كلمة الإسلام والإيمان يشملها في كله إذا جاءتها مجتمعتان إذا جاءت كلمة الإسلام والإيمان الإيمان والإسلام والإيمان في السياق واحد فإن الكلمتين يجتمع فيهما معنى الدين كله. ثم كل واحدة تأخذ وصل إذا قلنا الإيمان والإسلام فإن الإيمان يعني الأمور المعرفية الاعتقادية لمتمثلة لأركان الإيمان ويتفرع عنها والإسلام تعني أمور أركان الإسلام الظاهرة أركان الخمسة وما يتفرع عنها إذا استشعر طالب العلم هذه القاعدة وهذا الأصل في كثير مما يشكل عند الناس في مسمى الإيمان والإسلام إذن كما قال الهل كلمتان إذا اجتمعت افترقت, افترقت معانيها وإذا افترقت يعني جاءت كل واحدة وحدها اجتمع فيها معنى الإسلام اجتمع فيه معنى الدين كله إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع هذه نرخص العبادة الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق يعني كل واحد صار له مفهوم وإذا افترق اجتمع بمعنى كل واحد تضمن المعنى الآخر نعم وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام نعم نقف عند هذا لكن أحب أن أنبه إلى أمر مهم جدا خاصة في هذا الوقت الذي صار فيه نوع من الخوض عند بعض الجاهلين في يعني ما كان عليه سلف الأمة من تقرير الدين من الشبهات اللي أثير تخيرا دعوة إن السلف أضافوا إلى الدين ما ليس منه قلنا لهم المثال قالوا المثال أنهم أدخلوا المسعى الخفين وأدخلوا مسألة المهدي وأدخلوا مسألة الغسل من الجنابة في الدين وهذا في العقيدة وهذا دليل على أنهم يعني على أمسجتهم أو كما يرؤوا كما يشاءون يدخلون في الدين ما يشاءون نقول هذا دليل جهل من أصحابه الشبهة السلف يدخلون كل ما ثبت في النصوص من العقائد والأعمال في العقيدة لكنهم يركزون على المنهجيات ولذلك كان في كتب العقائد كان السلف يركزون على المنهجيات ومع ذلك فإنهم يدخلون كل أمر من الثوابت ولو كان من الأحكام مثل غصل الجنابة مثل مسحة الخفقين مثل إتمام الوضوء إذا ثبت أي مسأة مسائل الدين فهي داخلة في العقيدة لكن متى تدخل في كتب العقيدة إذا وجد من أهل الأهواء من ينازع فيها فإنها تؤصل من أجل رد يعني من أجل رد على المنازع لا لأنها لم تكن في العقيدة من قبل ولذلك تجدون السلف فعلا في كتب الأثار السنن والعقائد يدرجون أشياء كثيرة مما يسميها هؤلاء المفتنون من الجزئيات وهي ليس من الجزئيات الدين ليس لجزئيات الدين كله أصولي ما ثبت فهو أصله إنما يندرج تحت كتب السنة والعقائد ما يشكك فيه أهل الأهواء من أجل تثبيت عقيدة المسلمين ورد الشبهات عن عقولهم وقلوبهم نعم قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى وإنما ذكرها هنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني الإسلام عليها كما سيأتي شرف ذلك في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس في موضعه إن شاء الله تعالى يحسن إشارة في هذا المقام إنه يكون الاسلام بني على هذه الخمس يقال فيه كما قيل في الإيمان إنه هذه المباني العظام ليست الفاض مجردة من معاني لازمة يعني هذه الأصول الخمسة أركان الإسلام الخمسة لها شروط هي من لوازمها ولها أيضا واجبات وخروط هي من لوازمها فعندما يعني يقر المسلم بأركان الإسلام الخمسة لا تصح منه حتى يفي بمتطلباتها فمثلا لا تصح منه الصلاة حتى يتوضع ولا تصلح منه الصلاة إلا أن يستقبل قبله ولا تصح منه الصلاة إلا أن يؤديها بالركوع والسجود وإلى خيره كما وردت وهذا ذكرنا بما أشرت إليه وسأشير إليه في كثير من المقامات لأنه الآن أصبح من الأمور التي يدخل عليها الزناتقة وأهل الأهواء على شبابنا ويقولون أنه مثلا يكفينا من الدين أن نعتقد أركان الإيمان الخامة الستة ونقرب أركان الإيمان الإسلام الخامسة. نقول نعم لكن هذه وراها لوازم ثم يفتنون الناس بأن كثير من المدين تكون هوامش لا هذه الأركان لها لوازم لها, لها شروط لابد من الوفاء بها وشروطها تبع لها لا تصحي إلا بها نعم وقوله في بعض الروايات فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم يدل على أن من كمل الاتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا مع أن من أقر بشهادتين صار مسلما حكما فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام طبعا نرتف عند مسألة وصف مسلما حقا ومسلما حكما يعني الإنسان إذا قام بأركان الإسلام على وجه الكمال فقد حقق الإسلام عن الوجه المطلوب على الوجه المطلوب شرعا أما من أقر بالشهادتين فإنه يحكم له بالإسلام حكما ظاهرا لكن ما يتحقق من الإسلام حتى يفي بالباقي وهذا فعلا يدل على ثق الشيخ إبن الرجل رحمه الله يعني يجب أن نفرق بين من يعني أقر بالشهادتين لأول وهلة فهذا نشهد له بالإسلام لكن ننظر في حاله بعد ذلك لا يتحقق له هذا الحكم حتى يعمل أما مترد أن يقول أشهد الله ونظر الصلاة نلاحظ عليه ما بعد أنه لم يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل بالإسلام ويعرض عن الدين بالكلية معنى هذا أن, أن فعله نقض قوله فنرجع ونقول اقرارك بالشهادتين لا, لا يصح لأنك لم تعمل بمقتلى هذا الإقرار فإذا مفتاح الإسلام رأس الإسلام الدخول في الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن هذا الدخول لا يتحقق إلا بالوفاء بالأركان فيما بعد ومن هنا نرد على كثير من المرجئة وبعض الجهل الذي يقول لك والله يعني يكفينا من الناس أن يشهدوا الليلة محمد رسول الله نعم يكفينا منهم للشهادة لهم بأنهم مسلمين لأول وهلة لكن إذا عرفنا حالهم فيما بعد وادركنا أنهم لا يعملون بمقتضى شهادتين من هنا يرجعون صاروا رجعوا عن الإسلام ارتدوا, ارتدوا عن الإسلام بسبب عدم عملهم بمقتضى الإسلام نعم فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى نسيئة التفصيل لكن الراجح في من ترك الصلاة عمداً وإصراراً أنه يخرج من الإسلام وهذا عليه جمهور السلام سواء انجحد أو لم يجحد أما إن جحد وهذه مسألة يمر التنبلها جيدا أنجحت يعني يعني أنكر أن, يكون أن, يكون أن تكون الصلاة مثلا من أركان الإسلام أو أنها مطلوبة من المسلم إذا انكر فبذلك يرتد لكن لو ترك الصلاة إذا أصر على تركها إصرارا دائما فإن راجح أنه بذلك يكفر لكثرة النصوص الواردة في الصلاة يعني ورد في مسألة كفر تارك الصلاة من النصوص ما لم يرد في غيرها وصريحة نصوص صريحة العهد الذي بيننا وبينما الصلاة من تركها فقد كفر فرآن نصوص في كفر تارك الصلاة صريحة ولذلك نجد أكثر راسقين في العلم قديما وحديثا من العلماء يقولون أن التارك, على التارك للصلاة على سبيل الدوام, الدوام مع إطامة الحجة والتمكن واسرار على الصلاه على ترك الصلاه هذا يكفر ويخرج مكتبا من مسمى المسلمين وله احكام المرتد لا احكام المسلم هذا في الصلاة تم في غير الصلاه في خلاف يعني على جهه التفصيل نعم طبعا الشهادتين هي مفتاح الاسلام اصلا يعني من لم يقر بشهادتين هذا كافر أصلي هذه ليست محل نقاش باجماع من لم يشهد لا اله الا الله محمد رسول الله ولم يكن مسلما اصلا أن المسلم الأصلي الأصل فيه الإسلام الذي ولد في بلاد المسلمين وبين مجتمعını مسلما. هذا الأصل فيه الإسلام وإقراره يعني مستصحب. حتى لو لم نقول له أقل وشهد يعني إقراره بالشهاداتين مستصحب يعني كونه مسلم بين المسلمين يعيش بينهم ويعمل بالإسلام هذا يعني اقرار ضمن بالشهاداتين لا نحتاج نقول له إذا بلغ مثلاً 15 تعال أقل لا ما يحتاج هذا لكن الكلام في غير المسلم في الكافر هو الذي فيه الكلام هنا الكافر إذا أقر بالشهادتين دخل الإسلام فإن عمل بمقتضاهما صار مسلما حكما وفعلا فيما يظهر لنا وإن لم يعلم مقتضاهما رجع إلى كفره أما من لم يقرب الشهادتين من الكفار الأصليين فليس بمسلم إطلاقا وهذه أخوان محل إجماع وإن كان حقيقة هذا هذا الإجماع تزعزع في قلوب بعض أو في أبهالي كثير من الشباب اليوم وبينته الأحداث تعرفون منذ كم سنة مات يهودي ثم ماتت نصرانية بعد سنة أو كذا خاض الشباب في هذا الأمر خوضاً عجيباً خاصاً المثقفين وقليل العلم هل يقال لنكافر هل قال مات لن النار أولئ سبحان الله يا أخوان هؤلاء كفار أصليين أصلا ما في داعي تناقش فيهم طبعاً نحن نتكلم عن العيان نتكلم عن الحكم العام أصلاً ما تعبدنا بأن نتكلم ولا نتناقش في مجالسنا في فلان بن فلان بعينه العيان ما نستطيع أن نحكم لهم ولا عليهم لكن نحكم الحكم العام نقول هذا يمودي مدى مات على يهودية فهو يهودي وحكم حكم اليهود والنصراني مات على نصرية فهو نصراني وحكم حكم النصار على هذا لا بد أن يجب بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن كل من لم يكن مسلما ولم يشهد الله إله إلا الله محمد رسول الله من الكفار فهو كافر أصل يجب أن نعتقد أن كفره متفق عليه لا خلاف فيه ويشمل ذلك اليهود والنصار بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يؤمنوا به اليهود والنصار والمنافقي الخلص وأمرهم إلى الله عز وجل هذه لا نعلمه والملاحدة وجميع الأمم المشركة الوثنية والمرتدين ممن كان مسلما ثم مرتد هؤلاء لا شك في كفرهم كفر قطعي ليجب أن لا نتناقش فيه كما أنه يجب أن لا نتناقش في اسلام المسلم بمعنى لا نشك فيه إلا إذا ثبت عند أهل العلم الراسخين أنه ارتد فكما كانت... نشك في اسلام المسلم وإن وقع في بدعة وإن وقع في معصر وإن وقع في فجور فهو مسلم كذلك لا نشك في كفر الكافر الأصلي فهذه قاعدة لابد من اصحابها دائما وهي من المسلمات التي لا شك فيها والرسول صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك في أحد ألفاظ الحديث قال والله لا يسمع بي رجل هذا حديث صحيح لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار إذا كان يهود نصراني فغيرهم من بابي أولى بعض الناس قال ليش هذا بس لهود والنصارى نقول نعم كقولها عز وجل في الاستعادة من مناهج الكفار غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا كنا استعدنا من منهج المغضوب عليهم ولا فغيرهم من بابي أولى لأنه إذا كان استعدنا وتعودنا من دين اليهود والنصارى فغيرهم من الوثنيين من بابي أولى وهذا من جوامع الكلمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي عن عبد الله بن عمر� أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرفت وفي صحيح الحاكم عن أبيه ورائرة عن النبي صلى الله, الله عليه وسلم حقيقة يبدو أن تأخرنا ودخلنا في نصوص تحتاج إلى وقفات نصير وقفنا على وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر هذا حديث حقيقة يحتاج إلى شيء من التعليق حول تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لعمل من الأعمال الخير أنها خير يعني خيرية مطلقة في الإسلام يعني لأن هذا من نصوص التي لا بد أن تفسر بغيرها فقول الرؤساء الأي الإسلام خير؟ طبعاً نحن في نظرنا لو قلنا إن أخذنا الأمور ببدالكنا نحن القاصرة قلنا خير الإسلام والصلاة فليس كذلك؟ وهي كذلك لكن لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ لأن خير الإسلام هو يطعام الطعام سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله لأنه فيه فائدة عظيمة في منهج الاستدلال وفي طريقة استنباط المعاني من النصوص الشرعية وهذا المنهج الذي أخلى به كثير من الناس اليوم لأنهم تركوا منهج التلقي عن العلماء وصاروا يتلقون عن المناهج الوافدة وظلت مناهجهم في الاستدلال ويبنى على هذا كثرة الأهواء وكثرة الادعاء للفقه على غير بينا وبغير بصيرة ن Landesregierung najزاعدتكم صل الله وسلم وبركة عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم أي الأسلام خير قال أن تطعم الطعام تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعد نعم لحظة يا عمر في الحقيقة في وقفة عند الحديث الحديث يمثل نموذج من أحاديث كثيرة ويمثل أيضا قاعدة عظيمة في فهم نصوص الإسلام وهي القاعدة التي عليه السلف وهي القاعدة التي جهلها أكثر أهل الأهواء والبدع والافتراب وهي تفسير النصوص حسب مقتضياتها ورد بعضها إلى بعض وحسب أسبابها وظروف قولها وحسب الخصوصيات أو يعني أسباب توجيه الخطاب فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعم يعني حينما سئلها أي إسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتطرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف الوقف هنا عند أنه جعل الخير هنا في أن تطعم الطعام فهذا يفهم أن هذا أعلى درجات الإسلام لو أخذناه دون أن نفسره بالنصوص الأخرى أو بطواعد تفسير النصوص أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته